قفي <تصفيق> واختفي نحو مجد الخلود قفي علمي المعاني السمود أحيل البسيطة نارا تنظر أذيق ضرافي ضبأس الدون أذيق ضرافي ضبأس الدون كفاه أدنى الله لصلاح ولا لسلم معنا قطيع العمود سنرسم في الأفق إن أبا سننضي لكسر الأسى والقعود سنمضي لكسر الأسى والقعود نوا عين صفا لنمدو ظل المنوى تهما سيدات المرنود الا ايها العابثو الصغار ويدا رويدا بالعود ويدا رويدا في بالعود وان على دربنا سائرون جهاد يغافر كل الجهود تعبنا كلاما جهدنا انتظارا سئمنا حياة, حياة الخنا والقرود بللنا وقوفا بباب الذين ألفنا النجول وعفنا الصود أنا الصوت حتى يصول العدو على العرض يئتي بيضا على الارض يئتي بيضا الا ايها هبه فما سيفني الرافض غير النسود سنئتك دماج مثل الضياء وإن وعد باغ لبغي نعود سنأتيك نحمل روح الجهاد بسيف العقيده نلغي الحدود سلاح العقيده امضى سلاح وهل غيرها في الجنود وهل غيرها لتباكي أمود ونرجو الشهادة من ربنا نجود بروح على من يجود واما كسيدي غدا ستسود واما كسيدي غدا ستسود سنشعل حوضا ضر وسللا غرود السماء تدق الرعود ولا غمضت اعين الجبنا وما زال في تكبيرنا في الوجود وما ولا والذي أوجد الكائنات وروى من السحب هام السدود سنلقي الوصاص على الرافض حتى نرى الرافضي قريدا شرود نرى يا طريدا شرود نرى شرود نرى